الذين يظاهرون م ن من ك م ن س ا ئ ه م م ا ه ن أ م ه ا ت أمهاتهم ه م إن إ ل س ي للعلوم ن ن ك ر الاسلاميه من ا لعفو غفور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 الذين ي ح د و ن الله و ر س و ل ه ك ب ت و ا ل ن ا ك ب ت ا ل ذ ي ن من ق ب ل ه م و ق د أ ن ز ل ن ا آيات بينات و ل ل ك ا ف م ي ه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 و إ ذ ا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون ويقولون في أ ن ف س ه م لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس البصير يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا واذا تناجيتم فلا تتناجوا ب ا ل إ ث م والعدوان و م ع ص ي ة الرسول وتناجوا بالبر, وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إ ل ي ه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحسن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا وليس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 م ا هم منكم و ل ا منهم و ي ح ل ف و ن ع ل ى ا ل ك ذ ب و ل س ي للعلوم ا ل ا شديدا إنهم س ا ء م ا كانوا ي ع م ل و ن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 م و س و ل ه ا ل و ك ا ن و ا آ ب ا أبناءهم أو إخوانهم ء ه م أو أو أو ع ش ي ر ت ه م أ و ل ئ ك كتب في ق ل و ب ه م ا ل ا ي ل ا م ي ه